وَقَوْمُ دِينَ وَكَانُوا شِيَعًا اسْتَمِنُوا فِي شيء دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومهيائي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أسرا ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تفتلقون وهو الذي جعل بابا ان لو جاءت المياه والوفقاء اتاكم ان ربك بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> وذكر على المؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم. المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غالبين والوزن يوم إذن فمن تغلق قَفَتْ مَعَ ذِينَ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ, خسروا أنفسهم اللهم انتصر المستضعفين في الشام اللهم انصرنا المستضعفين في الشام اللهم انتصرنا المستضعفين في الشام اللهم اعن ولا تعن عليهم وانصرهم ولا تنصر عليهم لهم ولا تنصر عليهم انصرهم إِلَٰهِنَا وَرَحْمَاتِكَ لَأَنزِلَ عَلَيْهِمْ رَحْمَاتِكَ يَا رَحْمَانُ يَا رحيم فأنزل عَلَيْهِمْ رَحْمَاتِكَ يَا رَحْمَانُ يا رحيم اللَّهُمَّ أَبْدِلْ الشَّرَّ بِخَيْرَةٍ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ كَمْ فَنَّهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهُمَّ إنهم اللهم اصب عليهم سوط عذاب اللهم اصب عليهم سوط عذاب اللهم اصب عليهم سوط عذاب اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا بقوتك وعزتك يا قوي يا عزيز صلِّ اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه